السلام عليكم ايها الحضور الكريم السلام عليكم ايها المشاهدين الكرام ورحمه الله وبركاته طبتم اخواني الحاضرين في درس القران الكريم وسدد الله خطاكم واسال الله ايضا العلي الاعلى ان يقر عيونكم بان يكون القران شفيعا لنا ولكم يوم القيامه ان شاء الله طبعا قبل ان ابدا الدرس وصلتني بعض الاسئله وأنا وعدتكم ووعدت المشاهدين المشاهدين الذين يراسلوننا على الايميل الذي يظهر في اسفل الشاشه وعدتكم ان اجيب ان شاء الله عن بعض الاسئله هنا عندي سؤال وهو يرجى اعطائنا توضيح اكثر لمد العوض مد العوض شرحناه في الدرس السابق وباختصار قلنا هو لا يحتاج الى شرح مطول وانا لا أريد أن أشرح بصورة مطولة ويضيع فحوى الدرس أو تضيع زبده الدرس واضح كل ما تكون المعلومة مختصرة تكون أوضح وأفهم وأبلغ واضح شلون الآن كثير مثلا على سبيل المثال من الأحاديث النبوية الشريفة موجودة لكن أي الأحاديث المحفوظة الأحاديث القصيرة دائما صح تنظفوا فإن الإسلام نظيف خيركم من تعلم القران وعلمه المسلم من سلم الناس من يده ولسانه شوف الاحاديث القصيره لكن هناك احاديث طويله ما تحفظ فانا كذلك احاول ان اختصر معاكم في الدروس فمد العوض كما قلت وباختصار تحفظوها مني مد العوض هو تعويض التنوين الموجود على اخر الكلمه تنوين الفتح طبعا كما في كلمة عليما وسميعا وبصيرا واضح وأكتبها مرة ثانية وأنا كتبتها بالدرس الماضي عندنا في كلمة وهذا موجود بكثرة وين مثلا في سورة الدهر طيب عليما سميعا وهكذا هذا التنوين الفتح عند الوقف عليه يعوض بمد أو بألف مقدار حركتين فلا نقول هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لا نقول مذكورا عندما نقف نقول شنو مذكورا انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما ها كفورا ولا نقول كفورا واضح إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا واضح كلها بالالف هذا يسمى مد العوض يعوض عن التنوين في حال الوقف بألف مقداره حركتين هذا واضح ان شاء الله طيب أما بعض الاخوه يقول في كلمه اليم هناك رسم في القران الكريم اليم مثلا يكتب ضمة وبعدها ميم هكذا او محيط مثلا تكتب ضمة وبعدها ميم يقول ما معنى هذه الميم هذه معناها اكو حرف باء بعد الميم فصارت عملية اقلاب واضح يعني هسه شي يقولون موجز الانباء لو موجز الانباء النون انقلبت ميم واضح هنا نفس الشيء هي اليم يعني اكون نون انقلبت فشالوا وضم من هذين الاثنين اللي هن علامات التنوين خلوا بدالها ميم يريد يسهلون القراءه عليك واضح يريد يسهلون القراءه عليك يقولوا لك هذا هنا ترى اقلاب ولقد جاءهم بالقران بسوره من في سوره القمر ولقد جاءهم من انباء ما فيه مزدجر من الانباء منقول الانباء واضح ما نقول الانباء هسه أكو عندنا ناس هنا اللي ياكلون سندويشات سريعه لفات احنا نسميها ها شي خلون على لفه الفلافل ايه يقولوا عنبه وعنبه بالنون لو بالميم لا بيها قلاب ما يصير نقول عنبه خطأ لازم نقول عنبه بالميم يصير بيها قلاب واضح شلون فبطبيعة الإنسان هو يقلب النون إلى ميم عندما تلاقي الباء النون الساكنة هاي بأحكام هذه على عجاله ونشرحها بتفصيل إن شاء الله من ناخذ أحكام النون الساكنة والتنوين أما هنا السؤال يقول وعلى ابصارهم هل تمد بمقدار وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم يقول هل تمد بمقدار اربع حركات ام ست حركات لا تمد بمقدار اربع حركات ونحن قلنا قاعده كل مد بسبب الهمز يمد اربع حركات وكل مد بسبب السكون ست حركات أما القاعدتين اللي عندنا اللي الحكمين اللي خالفا القاعدة قلنا شنو المد المنفصل هذا بوجهين بحركتين بي أو أربعة والمد العارض للسكون أيضا اللي شرحناه اللي قلنا في كلمة الرحمن والرحيم والعليم والسميع والرؤوف واضح قلنا هذا أيضا يمد بحركتين أو أربعة أو ستة اللي هو بسبب السكون فقط أما الباقي إذا ردنا قاعدة عامة ليش أنا قلت ليش جاي الحصرة وأقول أربعة أو لأن هذا الأفضل بي أربعة وأكو رأي على رواية القراء اليوم إن شاء الله أوضح لكم ياها هذه المعلومة بطريقة الشاطبية ها يقول أن الأفضل والأولى ستة بل عند يجب ست حركات وجوه واضح لكن إحنا علماءنا يقولون بالجواز طيب وهذا الأولا ستة، لذلك أنا أريد أريحك وأحصر لك القاعدة، فأقول لك بسبب الهمز كل مد مقداره أربعة حركات، وبسبب السكون ست حركات، ما تخسر شيء يعني هذا مديته أربعة حركات، حركتين ما يضيعن، بوجه الطيبين مو زين؟ عندنا هنا أيضا سؤال متى يفخم حرف الطاء؟ طيب. وما هي حروف الاستعلاء وهل تفخم حروف الاستعلاء دائما هذا ايضا موضوع خاص بصفات الحروف وان شاء الله نبينها ايضا عندما نأخذ صفات الحروف طيب اليوم انا احب اشرح لكم معلومة وقضية مهمة جدا اتركوا المصاحف واتركوا الاقلام والدفاتر لي شويه احنا جاي ننطي احكام جاي نتعلم احكام صح انطينا أحكام الميم والنون المشددتين انطينا أحكام المدود انطينا أحكام تفخيم وترقيق زين هذه الأحكام مثلا نحن الآن عندنا كلمة آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى صح هذه آمنوا بها مد طبيعي مقدار حركتين هنا هو نسميه مد البدل بعدكم ما واصلين هذا يلحق بالمد الطبيعي لكن لاحظ مثلا بعض القراء عندما يقرا هذه وهذه القراء محترفين مثلا كالمشايخ القراء المصريين القراء العراقيين الكبار ايضا اللي يقرون قراء المغرب العربي قراء المملكه العربيه السعوديه الخليج العربي كافه من القراء المعروفين مثلا يمد هذه الهمزه اكثر من شنو من حركتين انت مره بالمصحف الكريم تلقاها هكذا صحيح تلقى فوقها علامه مد زين فهو شي يقرأ؟ إن الذين آمنوا شوفش قد يمدها مقدار خمس حركات هذا أكو اختلاف بالمدود وأكو اختلاف بالأحكام اللي أريد أقوله شنو هذا المصحف الذي أمامكم والذي هو بخط عثمان طاها لما تقلبون الصفحة الأخيرة راح تلقون شرح إنه هذا طبع على بخط عثمان طاها برواية فلان بقراءه فلان بطريقه فلان واضح شلون هذا كل القران اذا نجي نجيب مصحف الان من المغرب العربي راح نلقى الرسم غير هذا الرسم راح نلقى بعض الكلمات ما بيها همزه واضح بعض الحروف اللي موجودة هنا اللي ما تلفظ ما موجوده بعض رسم الكلمه يختلف عن هذه الكلمه واضح شلون بعض الحركات تختلف يعني إحنا البارحة من قرينا يخادعون الله ها وشنو والذين آمنوا مو وما لا وما يخدعون إلا أنفسهم تجي تلقاها بالمصحف اللي مرسوم بالمغرب العربي تلقاها وما يخادعون إلا أنفسهم مين هن يخادعون واضح شلون خلاصة الكلام اللي أريد أقوله هناك قراء نقلوا الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقلوا الآيات وكتب هذا المصحف على رواية أحدهم هؤلاء القراء هم كثيرين طبعاً ومن عدة بلدان طيب القراء مجموعهم المعتمدين أربع عشر قارئ أربع عشر قارئ ذول القراء مو يعني أقصد به عبد الباسط والمنشاوي وبالعينين شو عايشه لا هذول رجال كانوا من التابعين بعضهم بعضهم من الصحابة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح شلون؟ هذول الأربع عشر طبعا خلاصه قراء عديدين هناك رواية في كتاب الكوفيون والقراءات عن حذيفة بن اليمان يقول وقفت في جامع الكوفة وناديت من سمع القراءة من رسول الله من سمع القرآن من رسول الله فليأتي يقول فاكتظت أبواب مسجد الكوفة كل يقول أنا سمعت عن رسول الله وأنا قرأت على رسول الله يعني يقول أنا ختمت القرآن على رسول الله يقول كثيرين جدا يقول خلت أيام أختبرهم إلى أن استخلصت منهم القراء الجيدين جاي تلاحظ شلون مثل ما هسحنا الآن يجي واحد يقولكم بالباب يابا منو دارس على ايد حج ميثم التمار تقولكم تقولون نحن بس مستوياتكم متساوية لو متفاوته مستويات متفاوتة فهناك الحال كذلك الكل كان يجلس تحت منبر رسول الله الكل كان يقرأ ورسول الله موجود لكن المستويات متفاوتة كذلك ليش علي ابن ابي طالب عنده نهج البلاغة وغيره ما عنده هالفصاحة وهالبلاغة ليش اختصت البلاغة به وهكذا طيب فإذن نقلت الروايات والقراءات على هؤلاء فأصبحوا القراء أرباطعش بعد التصنيف وجدوا أن أربعة من هؤلاء القراء أربعة من هؤلاء القراء عزلوهم سموا قراءتهم هذه قراءات شاذة بالإجماع لا يؤخذ بها لا يقرأ بها واضح شلون؟ بقوا وش يدعدنا؟ بقوا عشرة من هؤلاء العشرة اعتمدوهم ككل أيضا اختلفوا فيهم منهم من يقول السبعة هم الأصح والأوكد ومنهم من يقول العشرة حتى عند علماءنا بعضهم يقول السبعة بعضهم يقول العشرة صحة روايات هؤلاء اختلفوا فيها العلماء وأيضا قالوا أن يجب علينا في شهر رمضان المبارك الأفضل والأولى والأوكد أن نقرأ برواية حفص بقراءة عاصم طيب هؤلاء القراء العشرة لكل قارئ راويين لكل قارئ راويين يعني هذا قرأ مجموعة لكن اعتمد على اثنين من هذه المجموعة قالهم أنتم رواتي أعطاهم إجازة بالرواية عنا واضح؟ الآن أنا اصطفي منكم اثنين أقولهم تعالوا أنطيكم إجازة بالقراءة والإقراء قراءتكم جيدة معلومتكم تعلمتوها اختبركم ذاك شو راح يصير؟ راح يصير هذا من يروي هذه المعلومه ثم راح يقولهم من ميثم واضح شلون والباقيين كذلك فأصبح لكل قارئ راويين بعد ذلك بعض الرواة اجتهدوا وأصبحت عندهم قراءة أيضا أصبح لهم رواة المهم أني ما أريد أدخل في عمق الأمور الفقهية والاختلاف بالقراءات والآراء الشرعية بقدر ما أريد أبين لكم هذا العلم وهذا المجال كمعلومة عما تستفيدون منها واضح شلون فهؤلاء القراء السبعة أو العشرة طبعا ان الكتيب الصغير اللي عندي ما كان معاي اليوم على اذكر لكم اسماءهم وبلدانهم الموجوده دروس في علم التجويد لا فيك في ذلك انطيني اياه موجود باسماء القراء معذره معذره شكرا جزيلا طيب المهم هؤلاء القراء العشره القراء العشره طبعا سبعه منهم عراقيين القراء العشرة سبعة منهم عراقيين منهم الكوفي ومنهم البصري ومنهم البغدادي أيضا زين فطبعا هذا مكسب كبير ودليل على أنه هذا البلد العظيم الزاخر بأولياء الله الصالحين وبأنبيائه الطيبين الطاهرين أيضا زاخر بثروة كبيرة وهي أنه حضارة تلاوة القرآن الكريم ونقل القرآن الكريم عن رسول الله وإذا اصطفينا من هؤلاء القراء الأمتن نقول والأوكد والأكثر سندا واعتبارا بقراءتهم القراء السبعة سنجد منهم أربع عراقيين واضح اربع قراء عراقيين من هؤلاء القراء هو عاصم ابن أبي بهدلة الكوفي كان في الكوفة عاصم ابن أبي بهدلة هذا عاصم عليه رضوان الله تعالى عند راويين كما قلت لكم واحد منهم حفص ابن سليمان وواحد منهم أبو بكر ابن عياش أو يسمى شعبة شعبة أو يكنى بأبي بكر واضح؟ هذول الرواة الثنية انتبهوا لهذه المعلومة هذول الرواة الثنية عاصم الذي هو الأب اللي هو القارئ الأستاذ واضح؟ يقول لأبي بكر بن عياش اللي هو شعبة طبعا شعبة وحفص اللي يرون القراءة عن عاصم اكو اختلاف في قراءاتهم يعني شعب يقرأ كسفا حفص يقراها كسفا حفص يقرأ جبريل شعب يقرأ جبرائيل واضح؟ حفص يقرأ ميكال ها؟ آه آه شعبة يقرأ ميكائيل على سبيل المثال اكو اختلاف وين؟ بالقراءة اكو اختلاف في فرش الحروف طيب عاصم ابن ابي النجود الكوفي يقول لأبي بكر ابن عياش يقول له يقول له طريق القراءة اللي علمتك يا شنو يقول له ما اقراني زر ابن حبيش هذا أحد الصحابة ما اقراني زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود طيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرفا إلا وأقرأتك إياه طيب هذا شعبة الثاني الذي هو حفص الذي رسم هذا القرآن على قراءته يعني حفص عندما يقرأ بسم الله مجريها شوف مجريه مجريها ومرساها الوحيد من بين الأربعة عشر حفص يقراها مجريها الباقين يقولونها مجراها واضح وعلماءنا يقرون ويقولون يجب أن يقلل هذا الألف ويقرأ مجراها واضح شلون يجب أن يقرأ بهذه الإمال الصغرى طيب عاصم يقول لحفظ طريق القراءة من أين أقرتك هذه القراءة من أين أعطيتك هذا العلم طيب أحكام التجويد هذه اللي إحنا جاي ندرسها هسا اللي أنا جاي أنطيكم إياها على رواية من هذه على رواية عاصم بقراءة حفص واضح؟ لأن الباقين أحكامهم غير أحكام يختلفون بالأحكام خاطر تعرفون إحنا ليش جاي نتعلم ذني وشلون جاي نتعلم ذني الأحكام زين؟ فيقول له ما اقراني أبي عبد الرحمن السلمي حرفا عن نقله عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات والسلام عن رسول الله حرفاً إلا وأقرأتك إياه إذن سبحان الله العالم كله ها؟ اعتمد وقرأ ويقرأ برواية علي بن أبي طالب شوف عبد الله بن مسعود الأحاديث الكثيرة الواردة والحديث اللي بالدرس السابق اللي قلت لكم إياه ها؟ لما قلت لكم عبد الله بن مسعود كان يقرأ وجاء رسول الله وسمعه يقرأ ولكنه ما قال له إلا بعد أن أتم قراءته وعندما عرف عبد الله بن مسعود قال لو كنت أعرف أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا رغم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على قراءة عبد الله بن مسعود وواضح ويقول له بأن قراءتك جيدة وما شاكل ذلك رغم ذلك كله لكن انظروا إلى أنه عاصم علم حفص علمه طريق علي ابن أبي طالب اذا كان علي ابن أبي طالب يقرأ شيء وعبد الله بن مسعود يعني كان هناك اختلاف في لفظ في نطق بعض الحروف و بعض الحركات ايضا لعل البعض يقول ان هذه الاختلافات وهذه الحروف من اين جاءت وكيف جاءت وهل تؤثر في ان نحن نزلنا الذكر وانه له لحافظون انا قلت لكم قلت لكم هذا عفوا هذا مبحث طويل وكبير وعريض و أعطوه حق أصحاب التفسير والعلماء أنا ما أريد أتوغل فيه لكن اللي أريد أقوله حسب ما وصلت من الروايات مثلا أن القرآن أنتم تعلمون عندما كتب بالخط الكوفي كتب بالخط الكوفي الغير منقط كتب بدون نقاط صح؟ في بداية الأمر نقط القرآن بعد فترة طويلة وضعت النقاط هذه النقاط عندما وضعت اختلف فيها يعني كلمة تعلمون عندما كتبت الآن البعض يقرأها من القراء يقرأها تعلمون والبعض يقرأها يعلمون يا نساء النبي في سورة الأحزاب من يقنط من كنا من يقنط من كنا أما رواية أخرى تقول من تقنط من كنا واضح أما حفص إذا تفتحون سورة الأحزاب تلقون كاتبها بالياء من يقنط أما بعض الرواة يقول من تقنت عموما هذا نسميه عالم القراءات إحنا الآن نتعلم إذن نتعلم رواية من قراءة من عشر قراء ولكل قارئ راويين يعني إحنا جاي نتعلم رواية من ثلاثين قراءة من ثلاثين شكل يعني هذا المد اللي جاي أعلمكم إياه أكو غير قراء يقرؤون بشكل مغاير وحكمة وجوبه وعدم وجوبه واضح جوازة بشكل أيضا وبمعلومة مغايرة هذا واضح إن شاء الله اذا نحن نقرأ هذا لازم تكون معلومة عندك نحن نقرأ بقراءة عاصم التي نقلها عن أبي عبد الرحمن السلمي واضح عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله وعلمها لحفظ تحديدا اذا نحن نقرأ بقراءة عاصم بروايه منه برواية حفص عاصم زلم كوفي منه وبهنا عراقي وحفص أيضا كوفي عراقي واضح؟ فاذا القراءة والرواية عراقية حيدرية صلوا على محمد وآل محمد صاحب هذا الكتاب أنا ما أريد أطيل عليكم بهذا الكلام اللي هنا أنا هو واضح جدا عاصم بن أبي النجود الكوفي هذا دليل على كلامي يقول كان شيخ القراء في الكوفة اخذ القراءة عن زر بن حبيش عن علي بن ابن عن ابن مسعود وعن ابي عبد الرحمن السلمي عن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام كما اخذ ايضا عن ابي عمرو الشيباني توفي سنة 127 هجرية في الكوفة وله راويان حفص بن سليمان الكوفي ايضا كما قلت لكم الذي اخذ القراءة عن عاصم ترتفع هذه القراءة في السند إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وكان ربيب عاصم أي هو الذي رباه ولد سنة تسعين للهجرة وتوفي سنة مية وثمانين أما شعبة الذي هو أبو بكر بن عياش أيضا شعبة هو رجل عراقي من بني أسد الأسدي طبعا الكوفي ولد سنة خمسة وتسعين وتوفي سنة مية وثلاثة وتسعين القراء الباقين من أحب ان يطلع شكرا جزيلا حبيبي من أراد أن يطلع على أسماءهم وتواريخهم للمعلومات العامة فليطلع عليها نرجع إلى درسنا إن شاء الله ونتم سورة البقرة بقي من وقت الدرس أربع دقائق فقط سنعيد ما قرأنا البارحة ونقرأ شيئا إضافيا عليها إن شاء الله قبل أن نقرأ صلوا على محمد وآل محمد <تصفيق> اللهم صل على محمد وآل محمد اتممنا البارحه القراءه الى حد ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون الا لو اتمناها الحد ولكن لا يشعرون الايه 12 ها شو ولا واحد بيكم يدري ليه وين أتممناها؟ بما كانوا يكذبون أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما عندنا مد نسميه ها شوية صوت عالي خل نسمع منكم مد متصل لو منفصل مد منفصل قالوا كلمه وانما كلمه ثانيه إذن مد منفصل مقدار مده ايش قد ها اربع حركات لو سته اربع حركات وفيه جواز ايضا بحركتين طيب وايضا بعد عدنا حكم اخر من احكامنا اللي تعلمناها بعد قالوا اللي هو النون المشددة صحيح شيخنا اللي في كلمة إنما لاحظتوا شلون قريناها نطيناها غن بمقدار حركتين طيب وإذا قيل لهم آمنوا معذرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا واحد يقول مصلحون لا يفخم اللام ويقول إل ما عندنا إل في الآيات واضح؟ ماكو مصلحون أو الصلاة مصلحون اللام المغلظة أو المفخمة فقط وين؟ في لفظ الجلالة واضح؟ الله فقط هنا عندنا إل الله أما في غير لفظ الجلالة اللهم أيضا موجودة أما في مصلحون واضح؟ اص هذه الروايات عندنا في روايه ورش اللي قلت لكم الآن قبل قليل مو عندنا روايه حفص اللي نقرا بيها روايه ورش ورش يقراها الصلاه احنا نقراها الصلاه واضح شلون جزاكم الله خير جزاء المحسنين اذا نكمل هذه الآية الأخيرة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ايضا الا انهم عدنا مد منفصل وانهم النون المشدده واضح شلون والمدود الطبيعيه طبعا موجوده بكثره اسال من الله العلي الاعلى ان تكونوا قد استفدتم اليوم من هذا الدرس وان نكون ان شاء الله قد حصلنا الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بتعلمنا لكتابه الكريم في كيفيه تلاوه كتابه الكريم التقيكم ان شاء الله والاخوه المشاهدين الاحبه في درس اخر الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد جزاكم الله خير جزاء المحسنين ووفقكم الله لكل خير